Oh oh oh oh وامشي معايا وشوف بعانيا قل وقت الخطر هتخاف على مين على نفسك ولا عليا اللي يقول غمض عينيك وامشي معايا وشوف بعانيا قل وقت الخطر هتخاف على مين على نفسك ولا عليك محدش بيدو حاجة صدقني مهما عمل لبي قصر طريقه ولا بيحق أمال اعمل نفسك بنفسك ومحدش يعملك وأما الأيام تنفسك أحسن ما تهملك اللي يقول غمض عينيك وامشي معايا وشوف معانيا قل وقت الخطر هتخاف على مين على نفسك ولا عليا مختصر المفيد محدش حدش من العباد بيقرب بعيد كله بأمر واحد لو حتى رزقك إل لو حتى سابح فيهم ما تشوفش نفسك أقل ما تشوفش غيرك أهم المختصر المفيد محدش من لعبه بيقربش بعيد كله امرو معاك لو حتى رزق اقل لو حتى ساعه ما تشوفش نفسك أقل ما تشوفش غيرك أهم محدش بيدو حاجة ستتاني مخطوع عمل لم يقصر طريق ولا بيحقه آمل اعمل نفسك بنفسك و محدش يعمل علاق الأيام تنفسك أحسن ما تدي اللي. يقول ضمض عينيك وامشي معايا وشوف بعنيا كل وقت الخطر هتخاف على مين على نفسك ولا عليا